ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتفرقون بغير حكمه ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من في سبيل الله والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن ماذا أنتج هؤلاء هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازداد نفرة منه ازداد نفرة منه وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لأن لا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة المروعه بريء منه الإسلام بريء منه حتى بعد أن خدف الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفاء يقفلونه ابدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد أما هذه هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين اقسم بالله لاننا نجد نتائج ما في نتيجة ابدا بل هو بالعكس في تشويه السمعة ولو اننا اشتراكنا الحكمة فاتقينا الله في انفسنا واصرحنا انفسنا اولا ثم حاولنا اصلاح غيرنا بالطرق الشرعيه لكان هذا لكان نتيجة وهذا نتيجة نتيجة أمضيين.